اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور حديقة البيت واسعة مطبخ البيت نظيف ثلاجة البيت قديمة لا تغضب على ولدك استيقظت الأم مبكرة مركز التسوق قريب من البيت